بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يسر إثوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب لمعة الاتقاد لبل قدام المقدسي رحمه الله والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ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 فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فنحن في هذه الليلة سنبدأ إن شاء الله تعالى دروساً في العقيدة وذلك من خلال شرش رسالةٍ من رسائل السلف رحمهم الله تعالى في العقيدة ألا وهو كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيب الرشاد للإمام وفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وأحبه قبل أن أبدأ الدروس أن أقدم بمقدمتين إحداهما أن أتقدم بالشكر للإفوى في جامعة الملك سعود على حرفي على إقامة مثل هذه الدروس العلمية في العقيد ومن ثم فإنني أقول إمام جامعة طلاب الكبير ولمن معه أقول جزاكم الله خيرا ووثقكم وسدد خطاكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن أخلص في أعماله بربه وممن وثق فيها حتى يصير في كل أموره على من منهاج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المقدمة الثانية حول مؤلف هذه الرسالة فإن مؤلفها هو الإيمان الفقيه أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة المقرسي الحمدل الصالح وهذا الإمام اشتهر لدى العلماء لأنه صاحب المغني لأن كتابه المغني في الفقه يعتبر أوسع موسوعة في مذاهب العلماء وأقاويلهم في مسائل الشريعة الإسلامية فإنه جمع رحمه الله رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم الفريد في بابه جمع بين ذكره لأقاويل الصحابة وعقاويل كبار التابعين وتابعين ثم أيضا ذكره لأقوال الأعين مع الأربع الشافع وابي حنيفة ومالك وأحمد بل وكبار أصحابهم رحمهم الله تعالى وأيضا استقصى رحمه الله تعالى الروايات داخل المذهب داخل مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ثم إنه أيضا اعتمد على ذكر الأدلة والتعليلات التي ذكرها الفقهاء ثم لم يترك أيضا الخلاف هكذا وإنما أخذ يرجح مما يراه راجح رحمه الله تعالى فشار كتابه الذي طبع في مجلدات عديدة بحق موسوعة موسوعة من أهم موسوعات الفكه الإسلامي ومرجعا من أهم المراجع لدى العلماء من بعده وإلى عصرنا الحاضر ومن ثم اشتغر رحمه الله تعالى بأنه صاحب المغني فكأن شهرة كتابه المغني غطت على اسمه رحمه الله تعالى فإذا قيل صاحب المهم انتقل هذا التعريب إلى, إلى هذا الإمام الجليل الذي سبق عند كرنا نسبه باختصار ثم أيضا إن هذا الإمام الجليل أيضا الذي ولد سنة خمسمية واحدة واربعين هجرية بفلسطين ببلدة تصمى جماعين قرب نابلس وتوفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وستين سنة عشرين وستمائة من الهجرة النبوية أقول إن هذا العالم الجليل تميز فوق تميزه العلمي بمثل كتابه المغني هو ومختصراته الأخرى في الفقر ككتابه المغني الذي يعتبر المتوسطين والكاسم وهو فوق ذلك وأيضا مثل كتابه العمدة للمبتدئين إضافة إلى كتابه روضة الناظر في وصول الفقر وهو كتاب مشهور وغير ذلك أثر رسائله وكتبه ومنها هذا الكتاب الذي سنبدأ دراسته في هذه الدروس المتوالية إن شاء الله تعالى أقول إن هذا العالم الجميل هو فوق كونه عالما بارعا مصنفا هو أيضاً إماماً مجاهد فقد اشتغر رحمه الله تعالى بمشاركاته في الجهاد في سبيل الله مع خلاح الدين الأيوبي هو وجماعته والمقادسة من إخوانه وأبناء عممته رحمهم الله تعالى فإن هذه الأسرة كانت مع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى في جهاده وشارك في المعارك التي دارت سنة ثلاثة وثمانين وخمسمائة للهجرة لبتال وتحرير بيت المقدس منهم وكان ابن قدام رحمه الله تعالى وأفراد أسرته ممن لهم دور كبير جدا في جهاد الصليبين إذن إمامنا هو إمام علم وإمام عمل وجهاد وهؤلاء هم سلبنا الصالح رحمه الله تعالى كانت صفاتهم كانت صفاتهم تميزهم بهذا التميين علم مؤصل معه ويعقبه عمر ودعوة وجهاد في سبيل الله بعد هاتين المتقدمتين ننتقل إلى الكتاب الذي معنا وقد سماه المؤلف رحمه الله تعالى نمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيب الرشاب ومعنى كلمة لمعة اللمعة هي كما يقال ما خالف بين بقية اللون كأن يكون مثلا اللون أسود وتكون فيه بقعة بيضاء فتسمى هذه البقعة هذه البيضاء لمعة ولذا اشتهرت اشتهرت هذه الكلمة بأن تطلق على لمعة الفرس التي تكون غالبا في الخيل ونحوها وتكون هذه اللمعة لمعة بيضاء وبقية الجسم إما أدهم أو قريبا من ذلك المهم أنه اشتهر هذا اللفظ بقوله لمعة الفرص أو أن اللمعة بمعنى البلغة من العيش كما يقول أهل الله وعلى هذا أو هذا فإن الشيخ رحمه الله تعالى قصد بكلامه أو بكتابه هذا حين سماه بلمعة الاعتقاد بأنها بلغة من الاعتقاد الصالح الصحيح ومن ثم قال رحمه الله تعالى الهادي إلى سبيل الهادي إلى سبيل الرشادي ولا شك أن الاعتقاد الصحيحة المبنية على الأدلة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو هادل لمن سلكه وسار عليه إلى سبيل الرشاد سبيل الرشاد في الدنيا بأن يكون من اعتصم بها ممن هدي ورشد واستقام في طريقه وهو أيضا سبيل إلى الرشاد في الآخرة حين يهدى من مات على هذا التوحيد الصحيح إلى جنات النعيم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل الجنة وممن وفق وهدي إلى سبيل الرشاد وعلى هذا فإن الشيخ رحمه الله تعالى لم يريد من رسالته هذا أن تكون كتابا مفصلا في الاعتقاد وإنما أرادها لمعة ضي الطريقة أو أرادها بلغة للسالة بحيث إنه إذا قرأها واستوعدها وفهمها استقامت لديه معرفة العقيدة من جوانبها المتعددة وهو رحمه الله تعالى ربط عقيدته بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى رسالته هذه بما يبدأ به المصنفون من أئمة الإسلام رحمه الله تعالى فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسن والكلام على البسملة منتشر في كافة شروش الكتب من جميع الأنواع شروش الكتب حتى في اللغة وفي النحو وفي كتب العقائد والفق وغيرها لا يتادل من شرح كتابا من هذه الكتب إلا وتكلم عن البسملة معناها وما دلت عليه من الأسماء لله سبحانه وتعالى الله الرحمن الرحيم والكلام حول قوله باسم الجار والمجرور وبأي شيء يتعلم وعلى نحن والاشير الاشاره مجمله فنقول قول الله الرحيم الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم المعنى اتدي كتابي مستعينا بالله تبارك وتعالى فبسم جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره ابدا بالنسبه لمن يؤلف كتابا كإمامنا هنا وإذا كان القارئ يقرأ القرآن وقال بسم الله الرحمن الرحيم تكون بسم جار ومجروم متعلق بقوله أقرأ بسم الله وإذا كان الإنسان مثلا يدخل بيته ويدخل مكانه ويقول بسم الله يكون معناها أدخل هذا المكان بسم الله الرحمن الرحيم أي مستعينا بالله مستعينا بالله تبارك, تبارك وتعالى و الله الصحيح فيه أنه مشتق وليس بجامد لأن على اللقاء اختلفوا والعلماء اختلفوا رحمهم الله تعالى في لقظ الجلال الله فبعضهم قال إنه علم جامد غير مشتق وبعضهم قال إنه مشتق ثم اختلفوا في الاشتقاب هل هو من ألوها يألى فهو مألوه أو من ألوها يأله فهو آله فذهب بعض المتكلمين إلى أنه من ألوها يأله فهو آله أي أن الله يأله عباد ومن ثم ذم فاشتروه بتوشيط وهو الخلق أي أن الله له عباده فهو الذي خلقه وهو الذي يرزقه إلى آخر وقناء على هذا التفسير وقع خطأ كبير عند كثير من المتكلمين حين فسّوا كلمة التوحيد كلمة الشهادة لا إله إلا الله ففسّروها بأن معناها لا خالق أيضا بناء على هذا الفهم في الاشتقال لكن القول الثاني وهو الصحيح أنها من ألوها يعلى فهو مألوه أي معبوض أي أن الله سبحانه وتعالى هو الله أي هو المستحق للعباد ومن ثم وهذا هو كول الصحيح جاء تفسير كلمة الشهادة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى وهذا هو التوحيد العبادة وهذا هو الصحيح في معنى لا إله إلا الله وهو الصحيح ايضا في اشتقاق كلمة الله والرحمن والرحيم اسمان من اسماء الله تبارك وتعالى الرحمن اسم هو صيغة مبالغة خاص خاصة لله سبحانه وتعالى لا يصف به مخلوق والرحيم ايضا اسم من اسمائه تبارك وتعالى لكن قد يصف المخلوق بانه رحيم لكن نحن نقول ان اسمه تبارك وتعالى الرحيم دال على صفة الرحمن وهو اي هذا الاسم وكذلك أيضا اسم الله الرحمن نثبتهما لله تبارك وتعالى كما يليك بجلاله وعظمته من غير المشاهدات للمخلوقين ولابن القيم رحمه الله تعالى في أول مدارد السالكين كلام طيب جدا حول البسملة وحول أيضا اسمه تعالى الرحمن الرحيم فمن أراد أن يرجع فليرجع إليه فإن فيه فوائد جمعا بعد هذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى الحمد لله المحمود بكل اللسان الفي الحمد لفتغراك والمقصود بقول القائد الحمد لله ذكر أوصاف المحمود والاجترافه بها والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله الحمد لله المحمود بكل لسان وقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا بكل لسان يدل على أمر مهم وهو أن الله سبحانه وتعالى فطر جميع الخلق على حمده سبحانه وتعالى والاعتراف له بالربوء ومن ثم فقوله المحنودي بكل لسان بكل لسان يشمل لسان الحال ويشمل أيضا لسان النقل لسان الحال فإن الله سبحانه وتعالى يحمده جميع المخلقات وللسان المقال فإنه سبحانه وتعالى المحمود على جميع الأنسان فمهما اختلفت اللغات فإن الله سبحانه وتعالى يحمده أهل تلك اللغة بما علموا من أوصاته سبحانه وتعالى بما هو بما هو أهله وهذا من خصائص الربوذية والألوهية التي لا تكون لأحد يقول رحمه الله تعالى المعبود في كل زمان أي أنه سبحانه وتعالى له العبودية والعبودية أيها الإخوة قسمها القسم الأول منها عبودية عامة شاملة لا يخرج عنها عشر تشمل جميع الخفل إن كل من في السماوات والأرض إلا آثر رحمن حب وهو سبحانه وتعالى معبود تلك العبودية التي هي مقتضى الربوبية معبود عند جميع الخفل لأنه سبحانه وتعالى هو خالقهم وهو, وهو ربهم تبارك وتعالى لهذا فإن هذه العبودية العامة الشاملة لا يخرج منها أحد لا من إنس ولا جن ولا من مؤمن ولا كافر ولا من بشر ولا من ملك ولا من شمس ولا من أرض ولا من بحر ولا من هواء فالكل عبيد لله سبحانه وتعالى مسخرون له تبارك وتعالى مطيعون وهذا مما دلت عليهم رصوص الكثيرة فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي أمرهم وهو الذي يقدر لهم ما يشاء وهم خاضعون له فحتى بني آدم الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى عقولا هم أيضا في نشأتهم في هذه الأرض وفي حياتهم فيها بل وفي رزقهم وأجرهم وموتهم وألوانهم وأطوالهم وما يجري داخل أجسامهم من حركات القلب والدم والهاظة كل ذلك هو خاضع لله سبحانه وتعالى فلنسى للإنسان إرادة في أن يختار كيفية معيشة ولا كيفية نفسه ولا كيفية ضخد نفي عروقه إلى آخر إذن هذا في الإنسان العاقل المكذف فكيف بغيره من المخلوقات هذه هي العبودية الشاملة التي لا يخرج عنها النار الثاني من العبودية العبودية الخافة وهذه العبودية الخافة هي التي يتميز بها المؤمنون عن القصر فالمؤمنون هم الذين يعبدون الله تبارك وتعالى مخلصين له على وفق شريعته التي أمر التي أمر بها على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام فقول المؤلف رحمه الله تعالى المعبود في كل زمان قد يدخل فيها العبودية العامة وقد يدخل فيها العبودية الخاصة بالمؤمنين وقوله في كل زمان أيضاً وفي كل مجد والمعنى أنه لا يخل زمان أو مكان من وجود من يعبد الله سبحانه وتعالى وهذا الذي علمناه من أخبار رسول الله الكرام ومن أيضاً ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال قائم لا قائفاً من أمة قائمة بالحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتبارك ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى الذي لا يخلو من علمه مكان وهذا الاثبات جمول علم الله سبحانه وتعالى فلا يخلو من علمه أي مكان. سواء كان هذا المكان ظاهرا أو ضررا في جوف البحر أو في جوف الأرض أو تحت صخور الجبال أو ما هو غير فعلم الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه ولا حدث في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابث إلا في كتاب مبين فعلمه سبحانه وتعالى أحاط بكل بكل مكان جعل مخائنة الأعين وما تخفي وما تخفي الصدور قال ولا يشغله شأمر عن شاء لماذا لكمال صدرته فالمخلوق لضعفه وقصر صفاته حتى لو كان له بعض الصفات لا يستطيع أن يشتغل بأكثر من شغلة في وقت واحد ينبغ أن يجمع قواه العقلية لأجل تكون في شغلتين متكافئتين لا. لا وإنما غاية ما يحصل عند الإنسان أن يشتغل بشغلة يعمل فيها ذهنها مثلا ثم يشتغل بيده أو بريده بشغلة أخرى لا تشتاج إلى إعمال ذهنه أما ما عدا ذلك فلا يستطيع أما الله سبحانه وتعالى فهو تبارك وتعالى يسمع وسع سمعه السماوات والأرض فيسمع في وقت واحد دعاء الداعين وأقوالهم على اختلاف الزمان والمكان وهو سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن ولا يشغله شأن عن شأن فيغفر لهذا ويتوب على هذا ويستجيب لهذا ويرزق هذا ويحيي هذا ويميت هذا سبحانه وتعالى وتقدس لأنه كان للصفاء فلا يقاس بخير بغيره وهذا الذي هو حقيقة فهم أئمة أهل السمة والجماعة رحمهم الله تعالى لاسماءه وصفاته يفهمونها كما يلق بجلاله وعظمته ومن ثم فلا يحتاجون إلى تأويل أما أهل الكلام الباطل فإنهم أولا يقعون في التشبيه فإذا سمعوا صفة من صفات الله تبارك وتعالى ظنوا أنها كصفة فلان أو كذا أو كذا فيقعون في التشبيه ثم يضطرون إلى التأويل والتعبير أما آل والسنة والجماعة يثبتون إلى كما يريكم بجلاله وعظمته ولا يحتاجون إلى تأويل ولا إلى تحريف ولا إلى تعطيق قال رحمه الله تعالى جل أي تقدس وتنزه عن الأشباه والأمدال الأشباه والشبيه هو المشابه من بعض الوجود لبعض وهو سبحانه وتعالى جل عن أن يشبه شيئا من حقه لا في ذاته ولا في أي صفة من صفات تبارك كما أنه أيضا جل وتقدس عن الأندات والمثير سواء في الربوبية أو في الخالقية أو في صفة من الصفات أو نحن ذلك فهو الرب المعبود وحده لا شريكا قال وتنزه عن الصاحبة والأوداء وهذا بنص القرآن دلت عليه الأدلة المعروفة لو لم يتخذ صاحبة ولا ولدها سبحانه وتعال. فهو ليست له صاشبة ولا ولا وفي ذلك نقض لما ادعاه المشركون مثلا عن قوت حين يقولون إن الملائكة بنات الله أو النصارى حينما يقولون إن المسيح ابن الله أو اليهود حينما يقولون إن العزير ابن الله والابن يحتاج إلى صاشبة والله سبحانه وتعالى تنزه عن الصاشبة وتعالى عما, عما يقول هؤلاء جميعا علوا كبير قال ونفذ شكمه في جميع العباد شكمه نافذ سبحانه وتعالى في جميع العباد وهذا الشكم النافذ في جميع العباد الأصل فيه أنه شكمه القدري فما شاء الله كان وما شاء لم يكن وهذا الذي نفذ بالجميع المؤمن والكامر فجميع العباد نفذ فيهم ونفذ فيهم حكم الله سبحانه وتعالى فهم جاءوا إلى هذه الدنيا, الدنيا بأمر الله ويحيون بأمر الله ويموتون بأمر الله فحكمه فيهم نافذ وقد يدخلوا بعموم هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يحكم بين الناس. كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر الخلق هو التقنية والأمر هو نفاذ شرع الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين عبادهم ويشرع لهم بما يشد بما أنهم هو القاهر فوق عباده وحكمه القدري هو النافذ فهو أيضا سبحانه وتعالى هو الذي له الشر والحكم بين عباده قال تعالى ولا يشرك في حكمه أحد وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة المتجنة ويقول سبحانه وتعالى ويوم يلاديهم فيقولوا ماذا أجبتهم المرسل فعنيت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساهدون قال تعالى بعد ذلك وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير يخلق ويختار ألا له الخلق والأمر فهو سبحانه وتعالى هو الذي ينفذ حكمه في جميع العباد قدر وهو الذي يجب أن ينفذ حكمه في جميع العباد أمرا وشرعا قال رحمه الله تعالى لا تمثله العقول بالتفكير أي أنه سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته لا يمكن أن تمثله أو تشبهه العقول بتفكيره أي مهما بلغ العقل في فهمه وسعة خياله أو نحن ذلك مهما بلغ فلا يستطيع أن يمثل أو يشبه هذا الله أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى وكيف يستطيع أكل الإنسان القافر الصغير كيف يستطيع أن ينثل ذات الله أو صفة من والله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه وهذه الآية مما يجب أن يكتب عندها الإنسان دائما وهو يتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حتى قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين تصدق فأما لهذا الإنسان الذي هو يعتبر خلق صغير جدا يجري على هذه الأرض وهذه الأرض بالنسبة لكون الله الشاسع لا تمثل إلا ذرة صغيرة جدا ومع ذلك فإن السماوات والأرضين بكواكبها ومجراتها وسعتها كما قال الله سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فكيف يأتي العقل لي يمثل صفات الله سبحانه وتعالى نعم هو سبحانه وتعالى لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير أي أن القلب مهما توهم لا يمكن أن يصل إلى وهم معين بتصوير ذات الله سبحانه وتعالى أو صفات ولهذا قطع أئمة الصلف رحمه الله تعالى أن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا يحاقبها ولذا فإن أهل الصنع الجماعة يثبتون لله الصفات لكن الكيفية لا الكيفية يكلون أمرها إلى الله تبارك وتعالى كما قال تعالى عن نفسه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أي أنه سبحانه وتعالى وإن كان يراه, يراه المؤمنون يوم القيامة رؤية عيانية حقيقية إلا أنهم مع رؤيتهم له لا يدركونه ولا يحيط نبيه سبحانه وتعالى وفرق بين الرؤية وبين, وبين الإدراك ولله المثل الأعلى نحن الآن مثلا نرى السماء أو نرى الشمس أو نرى القمر لكننا لا نستطيع أن ندرك بل في الأرض نرى الجبل لكن لا نستطيع أن ندرك تفاصيل هذا الجبل ونحوه ولله المثل لعنى فالله يرى لكن مع ذلك هو سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف وخبير فسبحانه لا تتوهمه القلوب بتصوير معين سواء كان هذا التصوير مما يتوهمه القلب لصفة ذاتية لله سبحانه وتعالى أو لصفة معنوية قال الشيخ رحمة الله تعالى وهي قاعدة من قواعد أهل السنة مستمطة من كتاب الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع والبصد وهذا هو منهاجها للسنة والجمال ليس كمثله شيء هذا رد على المشبهة والممثلة فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فلا يماثل أحدا من خلفه. ولا تماثل صفاته صفات أحد من خلفه. ولذا قال ليس كمثله شيء وشيء هنا يعمر لأنه نكر في سياق نفل وهو قوله ليس فهي تعمر والكافر قوله كمثله هذه جاءت للتأكيد والأصل فيه ليس مثله شيء فأكدها بقوله ليس كمثله شيء وبعض العلماء قالوا إن الكاف بمعنى مثل فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء قالوا وهذا من باب المبالغة أنه إذا كان مثل المثل فالبتل من باب أولى إذا كان مثل المثل ليس كمثله سبحانه فإن المثل من, من باب أولى وقوله تعالى وهو السميع البصير هذا لبيان اثبات صفات الله سبحانه وتعالى فاول الايه رد على المشبهه واخرها وهو قوله وهو السميع البصير رد على المعطلة لان قوله تعالى وهو السميع البصير اسمان لله دالان على صفة السمع والبصر له تبارك وتعالى وان كان قوله السمع البصير إسمها إلا أن هذين الإسمين لا يمكن أن يثبتا أن يثبتا إلا بإثبات مدلورهما وهو صفة السمع والبصر ولذا يقترح بعض المعتزلة على أحد خلفاء بن العباس فيه زمن تسلط المعتزلة أن يكتب في أظن على سترة الكعبة نحوها أن وكان يكتب عليها ليس كمثل شيء والسميع البصير اقترح عليه أن يمحو هذا ويكتب ليس كمثل شيء وهو العزيز الشكيم فبعضهم يقول ما الفرق بين السميع البصير وبين العزيز الحكيم لماذا نقول نعم هذا المعتزل أراد نفت الله عزيز الحكيم وهذا للإسلام قد يرجعهما إلى ربوبيته ونحو ذلك لكنه أراد أن يمحو السميع البصير حتى سي ما دل عليه من صفة السمع والبصر نظرا لتوهمه التجميل قال الشيخ رحمه الله تعالى له الأسماء والشسن والشسنة هي الحسنة وبالغة الحسن وهذا بنص القرآن ولله الأسماء والشسنة فادعوه بيها فهو سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنة بالغة الكمال في الشسن والصفات العلم أي أن له سبحانه وتعالى الصفات العالية الصفات العالية بكمالها وقدرها وعظمتها لأنها صفة عظيما فهي, فهي صفات كاملة ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى قراد أن يمثل في بداية هذه العقيبة لبيان بنهاج الثلاث رحمه الله تعالى ببعض الصفات التي يعني قد يقع فيها خلاف أو كلام أو نحو ذلك بين الفرق والطوائف فقال الرحمن على العرش استوى وهو ساقها رحمه الله تعالى ما ساق المدح والثنى على الله سبحانه وتعالى أي أنهم لهما في السماوات قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماع الحسنة ثم قال الرحمن على العرش استوى فجمع رحمه الله تعالى بين الثنى على الله بما هو ثابت من صفاته متر صفة على الأقصى وسيأتينا إن شاء الله تعالى في أثناء هذه الرسالة الكلام على صفة الاستوى ومدلوله والشيخ هنا إنما أراد أن يشير إشارة إلى هذه الآية لكن أيضا أراد رحمه الله تعالى محتنا ديان المنهاج المنهاج السلف رحمه الله تعالى في إثبات الصفات وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الاستوى لله سبحانه وتعالى كما يريكوا بجلاله وعظمته لأن استواء الله على العرش ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في سبعة مواضع أما من فتصره بالاستذى أو نحي ذلك أو تأوله بذلك فتأويله باطل وسيأتي إن شاء الله تعالى مناقشة ذلك يقول الشيخ يستشهد له ما السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحته هذا لديه كما لصفاته له ما في السماوات فهو مالك الملك. من من المخلوقين يملك شيئا لا حدث حتى ملوك الدنيا يملك ملكا ناقص ناقص من جهتين من جهة أنه ملك لا يستطيع هو أن يحوض ويتصرف كما يشاء ومن جهات أخرى أن ملكه هذا إما أن يرحل هو عنه أو يرحل عنه ملكه أما مالك الملك الذي له ما وما في السماوات فهو الخالق لا هو الخالق لا وهو المالك تبارك, تبارك وتعالى قال وما بينهما أي ما بين السماوات والأرض وما تحت الثرى وهذا لبيان أن الله سبحانه وتعالى له كل شيء له كل شيء قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى هذا لبيان الكلام الله سبحانه وتعالى وقوله تعالى وإن تجهر بالقول لبيان أن الجهر بالقول أو العلانية عنده سواء ولذا جاء التعليل بقوله فإنه يعلم السر وأخفى من السر السر هو ما, هو ما يسره الإنسان لشخص آخر فيقال فعره بكذا اي كلمه سرا بينه وبينه فقوله تعالى واخفى اي اخفى من هذا السر الذي يكون بين اثنين وهو ما يسره الانسان في نفسه فلا يخبر به فلا يخبر به احدا اما ان كان قوله فاينه يعلم السر اي ما يسره الانسان في نفسه فالانسان الذي يظهر والله علم أن قوله تبارك وتعالى وأخفى أي ما هو أخفى من السر أي مما يجهله الإنسان من نفسه هو فإن الإنسان يسر أمرا فيعلمها لكن في نفسه أمورا هي أخفى مما يسره فالله سبحانه وتعالى يعلمها فكيف بما فوق السر من الجهر بالقول لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعلمه كل شيء كما قال تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة من الله ورابعهم ولا خمسة من الله وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليك ولذا قال الشيخ هنا أحاط بكل شيء علمه وهذا هو مبلول هذه الآية أن الله أحاط بكل شيء عليك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم السر وأخذ قد أحاط بكل شيء إلا تبارك وتعالى وهذا نص سؤال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء وقوله بكل شيء هذه نكرة أمه أي أن إنه أحاط بكل شيء مهما دك أو صغر أو خفير في لين أو نهار في داخل بحار أو تحت الثرى أو ذلك قد أحاط الله بكل شيء تبارك وتعالى وتقدم قال وقهر كل مخلوق عزة وحكمة أي أنه سبحانه وتعالى قهر الجميع عزة وحكمة لأنه سبحانه وتعالى هو العزيز وهو الحكيم العزيز في ملكه الحكيم في أمره وجه فهو سبحانه وتعالى قاهر كل مخلوق وهذا واضح جدا الكل داخل من بحث سبحانه وتعالى قبل قليل بينا بينا أن كل مخلوق فهو فاعر على ما يقدره الله سبحانه وتعالى وتعالى مثلا دعونا نضرب أمثلة بما قد يظن أنه قوة قدرة إما رجل أوثية قوة حضلية أو أوثية قوة ماذ أو قوة سلطان أو قوة في قيادة الجيش أو نحن ذلك من القوى انظر إلى حال هذا الإنسان بذاته تجده فعلا بالنسبة لربه مقفر يأتيه المرض فلا يستطيع أن يرده يأتيه الهرم فلا يستطيع أن يوقفه يأتيه الموت فيعجز هو ومن في الأرض جميعا عن أن يؤخر أجله لحظة من فضلك أقلب الشريسة